بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ضمن دروس التفسير ايها الاخوه وضمن تفسير سوره النساء فنبدأ بدرس جديد نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق يقول الله عز وجل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 أن يكون بيانا للذين أوتوا نصيبا من الكتاب والتقدير ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب من الذين هادوا وقيل يتعلق بقوله نصيرا والتقدير يقول التقدير وكفى بالله نصيرا من الذين هادوا وقيل هي مستأنفة والمعنى من الذين هادوا من يحرفون نعم من الذين هادوا من الذين بعض العلماء يقول من هنا لبيان الجنس كقوله فاجتنبوا الرجس من الأوثى وبعض العلماء يقول تبعيضية وعلى هذا المعنى يكون المعنى أن بعضا من أهل الكتاب طائفة من أهل الكتاب يفعلون ذلك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه التحريف أو يحرفون الكلم اي يتأولون يتأولونه على غير تأويله ويفسرونه بغير مراد الله عز وجل قصدا منهم وافتراء يحرفون الكلم أي التورات عن مواضعه التي ينبغي فكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم حقدا وحسدا وإلا كانوا هم يستفتحون على الكفار يستفتحون بأنه سيبعث نبي نقاتلكم معه لكن لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كتموا صفته وكفروا به حقدا وحسنا يحرفون الكلمة عن وقع خلاف بين العلماء رحمهم الله في تحريف أهل الكتاب هل هو تحريف معنوي؟ أو لفظي، والله أعلم بعض العلماء يقول أن المراد بالتحريف التحريف المعنوي يعني يؤولون الكلام على غير تأويله هذا إذا قلنا التحريف المراد به التحريف المعنوي يؤولون الكلام والآيات على غير تأويلها يقول هذه الآية ليست في محمد وهذه الآية ليست في بعثة محمد عليه الصلاة والسلام وطبعا هذا القول وعلى هذا القول هذا الأمر وجد في هذه الأمة وخاصة في الأزمان المتأخرة من يؤول الكلام على غير محمله وعلى غير تأويله هوا لنفس أو من أجل غني من الأغنياء أو من أجل رياسة أو من أجل مكانة أو لينال حظوة عند الدولة الفلانية أو غير ذلك وقيل إن التحريف وأيضا وقع لفظا وهذا ذهب إليه بعض العلماء قالوا إن التحريف وقع معنا ووقع لفظا والتحريف باللفظ أن يبدل لفظ بلفظ آخر والله أعلم يحرفون الكلمة عن مواضع وقد سبق معنا في البقرة أن هذا التحريف وأن الإنسان يحرف الكلام عن مواضعه لقسوة قلوبهم فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مواضعه نسأل الله السلامة إذا قس القلب نقض العهد ترك الأمر وارتكب النهي وطلب العلم من أجل الدنيا وأراد الرياسه والمكانة قس قلبه وإذا قس القلب حرف الكلام وغير الكلام وأصبح العلم لا تاثير لا تأثير له لأن العلم النافع يؤثر في القلب خشوعا وذلا وانكسارا وإنابة إلى الله عز وجل وابتعادا عن الشهرة وأن يجتهد في طاعة الله عز وجل وأن يخشع لله تبارك وتعالى كما قال الذهبي من طلب العلم لله كسره العلم ومن طلب العلم للدنيا زاده فخرا وتكبرا كلمة راية نسال الله السلامه يحرفون الكلمه عن مواضعه من اجل ماذا حتى لا تذهب مكانتهم حتى لا تذهب رياستهم من اجل اموال حقيره ليشتروا به ثمنا قليلا الدنيا من اولها الى اخرها ثمن قليل قل متاع الدنيا قليل والاخره عند الله المتاع الدنيا قليل لماذا؟ لأن الإنسان مهما أعطيها من الأموال والمكان والرئاسة سوف يموت فالإنسان ينبغي أن يحرص كل الحرص أن يكون علمه نافعا وأنا كما قلت لكم في درس ماضي أوصي بقراءة كتيب فضل علم السلف على علم الخلف للإمام الحافظ ابن رجب رحمه الله يحرفون الكلمة عن مواضعه وهذا من ضلالات اليهود ومن ضلالاتهم ويقولون سمعنا وعصينا نسأل الله السلامة انظروا إلى شدة العناد والتكبر يقولون سمعنا أي سمعنا ما تقول يا محمد وعصينا فلا نطيعك في كلامك هكذا يقولون كما قال ابن كثير رحمه الله وهذا أبلغ في عنادهم وكفرهم أنهم يتولون عن كتاب الله بعدما عقلوه وهم يعلمون ما عليهم من ذلك من الإثم والعقوبة وقال السعدي رحمه الله أي سمعنا قولك وعصينا أمرك وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الإنقياد انتهى كلامه سمعنا وعصينا هذا من ضلالات اليهود ولذلك تجد قليل من يسلم من اليهود لماذا؟ لأن كفر اليهود عن حقد وعن بغض وعن حسد ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو أسلم عشر من اليهود لاسلمت اليهود وإذلك أكثر من يسلم الآن من النصارى ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعين تسأل الله السلام وهذا من ضلالاتهم واسمع غير مسمعين أي اسمع ما نقول لا سمعت هكذا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم بقلة أدب ومعنى هذا الكلام كما نقول نحن في لغتنا وفي اللغة الدارجة اسمع جعلك الله أو أعطاك الله الصمم أو نقول اسمع اسمع أصابك الله بالصمم هم يقولون واسمع غير مسمع اسمع ما نقول لا سمعت يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم وقيل واسمع غير مقبول منك لكن القول الأول هو الأصح يقولون ذلك باستهتار واستهزاء عليهم لعائن الله فاليهود عليهم لعائن الله يقصدون به الدعاء على الرسول صلى الله عليه وسلم أي لا أسمعك الله دعاء بالصمم بالموت اسمع جعلك الله من أهل الصمم وراعنا أي ويقولون في أثناء خطابهم راعنا وهذا سبق في سورة البقرة أيها الإخوة يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا يقول انظرنا إلى آخر فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم راعنا لماذا لأن اليهود كانت تقول للنبي عليه الصلاة والسلام راعنا ومن المعلوم أن كلمة راعنا موهمة تحتمل احتمال يعني أنها معنى طيب وتحتمل احتمال معنى غير طيب فاليهود يقولونها ظاهرا أنهم يريدون المحمل الطيب وهم في بطونهم وفي بواطنهم يريدون بها المحمل غير الطيب يوهمون يقصدون بها راعنة أي من الرعونه والحمق فنهاهم الله عز وجل نهى المؤمنين أن يقولوا راعنة أي وراعنة أي ويقولون في أثناء خطابهم راعنة يعني يوهمون أنهم يقولون راعن سمعك بقولهم راعنة هم يوهمون ذاك ويريدون معنى خبيثا وفي هذا يلخ فائدة أنه لا ينبغي للإنسان أن يتكلم بالعبارات الموهمة ولذلك تجدون بعض العوام الآن دائما يسألون يقول سمعنا كذا يقول ما المراد هل المراد كذا أو كذا فينبغي العالم أو الذي يوجه الناس أو يعلم الناس أن يكون كلامه فصلا واضحا سهلا لا يعطي كلمات موهمة يعني هذا خطأ لا يعطي كلمات موهمة تحتمل خطأ وتحتمل الصواب فيبدأ الكلام يكثر حولها والفتاوى تكثر حولها فتحتمل عدة معاني فلا ينبغي الإنسان يتكلم بالكلمات الموهمة لين بألسنتهم أي يقولون ذلك فتلا وتحريفا عن الحق إلى الباطل وطعنا في الدين أي قدحا في الإسلام هم يريدون القدح في الإسلام. يقول الشوكان رحمه الله في كتابه فتح القدير أن يطعنون في الدين بقولهم لو كان نبيا لعلم أن نسبه فأطلع الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم على ذلك يقول ابن عطية رحمه الله وهذا موجود حتى الآن في اليهود وقد شاهدناهم يربون أولادهم الصغار على ذلك ويحفظونهم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ويريدون به التحقير انتهى كلامه يقول الله عز وجل ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا بدلا من قولهم سمعنا وعصينا واسمع وانظرنا بدلا من قولهم غير مسمع وراعن لكان خيرا أي هذا الكلام خيرا لهم لأن الإنسان ينبغي أن يطيع وأن يسمع وأن يكون قلبه لينا وأن يكون مستجيبا لكان خيرا لهم وأقوى أي هذا القول لو قالوه لكان خيرا لهم عند الله وأعدل وأصفر وأصوب وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والادب اللائق في مخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم والدخول تحت طاعه الله والانقياد لأمره وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهم والاعتناء بأمرهم فهذا هو الذي ينبغي لهم سلوكه ولكن لما كانت طبائعهم غير زكيه اعرضوا عن ذلك وطاردهم الله بكفرهم وعنادهم قال الله تعالى ولكن لعنهم الله بكفرهم أي أبعدهم الله عز وجل بسبب ماذا بسبب كفرهم الباء سببية والله عز وجل لا يعاقب إلا بذنب فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهم نسأل الله السلام قالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا أكبر خطر وأعظم أمر لقسوة القلب وحرمان العلم وحرمان التقوى هو الذنوب والمعاصي قد يطبع على القلب بسبب الذنوب والمعاصي وكلكم تعرفون قول النبي صلى الله عليه وسلم وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطرة من السماء وسبق لنا حديث عبادة في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج ليخبر بليله القدر فرفعت لان النبي عليه الصلاه والسلام قال خرجت ليخبركم بليله القدر اي بتعيينها انها الليله الفلانيه مثلا وانه تلاحف فل تلاح فلان وفلان فرفعت عسى ان يكون خيرا ولكن لعنهم الله بكفرهم اسمع ابن تيميه رحمه الله ماذا يقول بالفتاوى يقول الله سبحانه وتعالى جعل مما يعاقب به الناس على الذنوب سلب سلب الهدى والعلم النافع كقوله وقالوا قلوبنا غلف بل طبع الله عليهم بكفرها بل طبع الله عليها بكفرهم فيسلب العلم النافع الآن العلم توفر وأصبح موجود في كل بيت بل في الجوالات توفر توفرا عظيما عبر الوسائل الحديثة لكن للأسف بسبب اقبال الناس على الدنيا بسبب إقبال الناس على الذنوب والمعاصي رؤيه المحرمات التهاون في الولاء والبراء ترك الجهاد في سبيل الله ترك الامر بالمعروف ترك النهي عن المنكر اصبح العلم النافع قليل واصبح اكثر علم الناس علم لا ينفع اما الهدف منه الرياء او الهدف منه الجوائز أو الهدف منه أن يذكر في المجالس أو الهدف منه أن يعرف وأن يشار إليه بالبنان الهدف منه أن يذكر اسمه في كل مكان أن يسابق فلان وأن يتقدم على فلان أصبح هذا هو العلم الغير النافع الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع لأن العلم الذي لا ينفع كثير إذا أريد به الرياء أو صرف الوجوه أو أن يقدم عند الدولة أو يقدم عند الأمراء أو يعظم أو يكثر أتباعه نسأل الله السلامة كما ترون في بعض المواقع عبر الإنترنت إلى غير ذلك فلذلك ما حرم الناس العلم النافع إلا بسبب الذنوب والمعاصي. ترك الجهاد في سبيل الله ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الولاء والبراء اصبح لا يتحدث عنه الا القليل اصبح اكثر مدارس الناس واكبر دروس الناس اما قصص واما ضحك وتنكيت الى غير ذلك فالانسان اذا اراد العلم النافع عليه ان يتقي الله عز وجل حتى يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم الله ذو الفضل العظيم ويعلمكم الله واتقوا ويعلمكم الله ولكن لعنهم الله بسبب ماذا بكفرهم ثم قال الله تعالى فلا يؤمنون الا قليلا قيل لا يؤمن منهم الا القليل وهم عبد الله بن سلام ومن تبعه وقيل فلا يؤمنون إلا قليلا أي إلا إيمانا قليلا وهذا الأرجح يعني هم عندهم إيمان اليهود والنصارى عندهم إيمان هم يؤمنون بالبعث يؤمنون بالقيامة لكن هذا الإيمان لا ينفعهم لأنهم لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن من لم يؤمن بالنبي وبالقرآن فهو كافر فقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفس بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار فمن فوائد الآية أولا أن اليهود حرفوا وكتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائد الآية أن المحرفين للكلم عن مواضعه يشبهون اليهود وقد مر قلنا مرارا وتكرارا يجب الحذر من صفات اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الأمة سوف تتبع اليهود والنصارى حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا حذو القذة بالقذة وفعلا كتم العلم طلب العلم لغير الله في هذا الزمان طلب العلم من أجل الدنيا ترك الجهاد وحدث ولا حرج وكتم العلم إلى غير ذلك ومن فوائد الآية شدة عناد اليهود ومن فوائدها شدة حقد اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم ومن فوائدها أن الطعن في الدين من صفات اليهود ومن فوائدها أن الكفر سبب للعل ومن فوائدها خطر المعاصي ومن أراد أن يقرأ عن خطر المعاصي فليس هناك أفضل من كتاب الجواب الكافي لابن القيم رحمه الله فقد أبدع وتكلم وأطال وأجاد رحمه الله رحمة واسعة في خطر الذنوب والمعاصي فأنصح بالرجوع إليه ومن فوعد الآية قلة إيمان هؤلاء اليهود قال تعالى منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون ثم قال الله تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوهنا فنردها على أدبارها أو نلعلهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفهولا يا أيها الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى سموا بذلك لأن الله أنزل عليهم كتبا فأنزل على اليهود التوراة وعلى النصارى على عيسى عليه الصلاة والسلام الانجيل يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا يقول تعالى آمرا أهل الكتاب بالإيمان بما نزل على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الكتاب العظيم وهو القرآن الكريم فهذا أمر لأهل الكتاب أنه يجب عليهم أن يؤمنوا بالقرآن العظيم آمنوا بما نزلنا وهذا في دليل أن القرآن منزل وقد سبق الحديث عن ذلك وفيه أن الله عز وجل عال وقد سبق أن معتقد أهل السنة والجماعة أن الله له العلو المطلق عالم بذاته وعلو صفاته آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم القرآن مصدق لما معكم التصديق لما معهم لهم عليان الأول أنه شاهد لها بالصدق أي شاهد لها بالصدق وقد شهد القرآن أن التوراة والإنجيل كليهما من عند الله ثانيا أنه جاء مطابقا لما أخبرت به فالتوراة والإنجيل أخبرت أخبرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأخبرت بصفاته فهو جاء مصدق لما فيها والجميع يعرف أنه رقل حينما سأل أبو سفيان ومن معه في الفترة التي كان فيها النبي عليه الصلاة والسلام مع قريش صلح كان أبو سفيان أين في الشاب فقال هرقل توني بهذا الرجل ومن معه لأسأله عن هذا النبي الذي خرج في مكة فسأله أسئلة هذه الأسئلة من أين أتى بها هرقل من أين أتى بها من علمه عنده علم من, أهل الكتاب, من الكتاب بصفات النبي الذي سوف يبعث في آخر الزمان. فسأله من أتباعه هل هم الضعفاء أو الأشراف فقال هم الضعفاء سأله هل كان له أحد يعني في مَعنى الحديث كان أحد من أجداده ملك يبحث عن ملك قالوا لا هل قاتلتموه قال قاتلناه والحرب بينه وبينه سجال ماذا قال قال هلاقل قال هذه صفات الأنبياء ولو أعلم لتجشمت حتى غسلت رجليه فهم عندهم علم بصفات النبي الذي سوف يبعث في آخر الزمان لكن حقدا وحسدا كفروا بالنبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم ثم هددهم الله عز وجل فقال وأيضاً قال الله تعالى وإذا قال الله يا عيسى وإذا قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله ليكم مصدقاً لما معك رسول الله مصدقاً لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد نعم ثم قال الله تعالى مهددا من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها الطمس أيها الإخوة أصله استئصال أثر الشيء وإزالته بالكلية هذا جزاء من جنس ما عملوا كما يقول السعد رحمه الله وهذا جزاء جزاء من جنس ما عملوا كما تركوا الحق وآثروا الباطل وقلبوا الحقائق فجعلوا الباطل حقا والحق باطلا جوزوا من جنس ذلك بطمس وجوههم كما طمسوا الحق وردها على أدبارها بأن تجعل في أقفائهم كما سيأتي من قبل أن نطمس وجوها اختلف العلماء رحمهم الله في معنى ذلك فقيل هو على حقيقته تطمس الوجوه وقيل هو معنوي عبارة عن الضلالة في قلوبهم وسلبهم التوفيق والصحيح القول الأول ولا مانع من هذا القول أنه على ظاهره وعلى حقيقته أي تطمس نسأل الله السلامه الوجوه إذا الراجع من أقوال أهل العلم أنه على ظاهره من قبل أن نطمس وجوها يطمسها الله عز وجل فيذهب بالأنف والفم والحاجب والعين ويكون المراد بقوله فنردها على ادبارها نجعلها قفا اي نذهب باثار الوجه حتى يصير على هيئه القفا نعم وقيل انه بعد الطمس يردها الى موضع القفا والقفا الى مواضعها قال الشوكاني وهذا الصق بالمعنى الذي يفيده قوله فنردها على أدبارها. قال الطبري أي من قبل أن نطمس ونمحو آثارها فنسويها كالأقفاء فنجعل أبصارها في أدبارها فيمشون القهقراء هذا اختيار ابن جرير الطبري رحمه الله نسأل الله السلامة تطمس الوجوه فيذهب الأنف والفم والحاجب والعين وتكون أين في الخلف فيمشون القهقراء أما القول الثاني وأن المراد أن نطمس وجوها المراد عبارة عن الضلاله تطمس قلوبهم ويسلبون التوفيق وإن كان هذا المعنى صحيح وذهب إليه جماعة هذا القول ذهب إليه جماعة من أهل العلم لكن في الواقع أنه قول ضعيف وهو خلاف الظاهر وإلا هذا القول كما قلت ذهب إليه جماعة من أهل التفسير ومن العلماء رحم الله الجميع أصحاب هذا القول الذين قالوا هو على ظاهره وهو الراجح يأتي سؤال لم يقع هذا الأمر فأجابوا وقالوا قال بعضهم أن هذه العقوبة تكون في آخر الزمان ومنهم من يرى هذه العقوبة تكون في الآخرة ومنهم من قال بأن هذه العقوبة مقيدة بعدم إيمان أحد منهم وقد آمل بعضهم كعبد الله بن سلام ومن تابعه والله أعلم وقد ذكر العلماء عن إسلام كعب الأحبار قصة أن كعب الأحبار أسلم متى حينما سمع أعرابيا يقرأ هذه الآية يقرأ يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها على أدبارها قال كعب يا رب آمنت يا رب أسلمت مخافة أن تصيبه هذه الآية ثم رجع فأتى أهله في اليمن ثم جاء بهم مسلم وقعت الآية في قلبه ففتح الله على قلبه وأنار الله عليه فأسلم وأنقذه الله السيد قال الله تعالى أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت أي نطردهم, أي نطردهم من رحمتنا ونوقع بهم من النكال والعقوبة ما وقع لأصحاب السبت والذي وقع لأصحاب السبت كما تعلمون فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين صلى الله عليه وسلم فكانوا وانقلبوا قردة ذليلين حقيرين مطرودين من رحمة الله لما تحايلوا على الاستياد يوم السبت وكلنا نعرف قصة أصحاب السبت ومرت معنا في البقرة وتأتينا إن شاء الله وأننا قصتهم مشهورة حرم الله عز وجل عليهم الاصطياد يوم السبت اختبارا قبتلالا فكان السمك يأتي والحيتان تأتي يوم السبت فماذا فعلوا وضعوا شباك يوم الجمعة نعم وضعوا يوم الجمعة وضعوا هذه الأمور فيحفرون فيجرون في الماء خديد يسيل فيها الماء فإذا انتهت حفروا حفرا عميقة فإذا جاء الحوت مع تلك الأخديد المائية نزل في الحفر فلا يقدر على الرجوع فأخذوه يوم الأحد وهكذا ويصيدونه متى؟ يوم الأحد تحايلوا تحايل فقلبهم الله عز وجل قرادة خاسين وهل أعظم من هذا اللعن؟ هذا من اللعن؟ أعظم اللعن؟ أن الله عز وجل مسخهم والقول الراجح أنه مسخ حقيقي وهذا مذهب جماهير أهل العلم لا كما قال مجاهد رحمه الله رحمة واسعة أن المراد مسخ القلوب هذا قول ضعيف والجمهور على ظاهره وأنه مسخ مسخ حقيقي مسخ قرادة يسال الله السلامة والحيلة كما تعرفون يا الأخوة انتشرت في هذا الزمان تعريفها التوصل إلى أمر محرم بفعل ظاهره الإباحة هذا تعريف الحيلة وقد تكلم عليها بالقيم رحمه الله في غاثة اللهفان في كلام بديع وذكر الأدلة على تحريمها ولو لم يكن في تحريم الحيلة أيها الإخوة إلا أمرين احفظوهما هذه القصة وقصة أصحاب الجنة في سورة القلم لو لم يكن في تحريم الحيل إلا هذه لكفى نسأل الله السلامة الحيل ماذا الحيل؟ الحيل قلب للدين الحيل قلب للشريعة قلب لأوامر الله استهزاء بالله سخرية بدين الله تبارك وتعالى، وذالك ذكر الشيخ محمد بن نثيم رحمه الله أن الذنب إذا كان أو الرiba الصريح أهون من الرiba بحيلة الرiba الصريح ألف ب ألف خمسمائة مثلا الحيلة تضمنت أمرين حيلة وربا فهي أشد وأعظم إثمًا أونل عناهم كما لعنا أصحاب السبت نسأل الله السلامه، فينبغي على الخطباء وينبغي على الناس حينما كثرت الحيل وانتشرت في الذات في معارض السيارات ينبغي أن يخطبوا في الجمعة وينبغي أن يتكلم وأئمة المساجد في المساجد يتكلم ويحذر ويذكر الأدلة ويذكر قصة أصحاب السبت وقصة أصحاب الجنة انتشرت الحيل أيها الأخوة من يعرف البنوك ويعرف الناس ويعرف البيع والشراء ويعرف معارض السيارات يرى العجب العجاب سبحان الله نسأل الله أن يثبت قلوبنا نعوذ بالله من فتنة الدنيا نعوذ بالله من فتنة المعب اللهم لا تزق قلوبنا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك قال الشنقيطي رحمه الله والقرد من أخس الحيوانات والدليل على أنه من أخس الحيوانات أن الله مسخ في صورته من أراد إذلالهم وإيهانة وصغارهم وهذا معروف أن القرد من أخص الحيوانات فالمسخ من أكبر أنواع الطرد والإبعاد فالمراد باللعن هنا اللعن الخاص وهو مسخهم قرده وإلا فكل اليهود لعنوا وكان أمر الله مفعولا أي إذا أمر بأمر فإنه لا يخالف ولا يمانع إنما أمره إذا أراد شيئا أي يقول له كن فيكون من فوائد الآية وجوب الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم وأن من سمع به ولم يؤمن فهو كافر وذكرنا الدليل قبل قليل في صحيح مسلم في كتاب الإيمان ما من أحد من يهودي ولا نصراني يسمع به ولم يؤمن إلا كان من أصحاب النار ومن فوائد الآية إقامة الحج على أهل الكتاب حيث أن الكتاب الذي بأيديهم فيه صفة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الآية إثبات علو الله. ومن فوائد الآية أن القرآن مصدق للكتب السابقة. ومن فوائد الآية تهديد هؤلاء الذين لم يؤمنوا. ومن فوائد الآية وجوب الحذر من غضب الله. ومن فوائد الآية شدة عقوب الله للمكذبين. حيث عاقب أصحاب السبت ولعنهم وجعلهم قرده. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن نكون ممن يستمعون القول في يتبعون أحسنه والله تبارك وتعالى على ما صلى الله وسلم على نبينا محمد